والحجر لغة المنع وشرعا منع التصرف في المال بخلاف التصرف في غيره كالطلاق فينفذ من السفيه وجعل المصنف الحجر على ستة من الأشخاص الصبي والمجنون والسفيه وفسره المصنف بقوله المبذر لماله أي بصرفه في غير مصارفه والمفلس وهو لغة من صار ماله فلوسا ثم كني به عن قلة المال أو عدمه وشرعا الشخص الذي ارتكبته الديون ولا يفي ماله بدينه أو ديونه عقد الشيخ هذا الفصل. وجمع فيه في جميع أنواع الحجر احيانا يكون الحجر لمصلحة الغرماء كأننا رأينا إنسانا كثرت عليه الديون وجمعنا أمواله فبان أن هذا المال هو أقل مما عليه من الديون مجرد ما رأينا أن ماله كل ما يملك أقل من الديون التي عليه فإنه يصير مفلسا فإذا طلب الغرماء من الحاكم الحجر عليه فإنه يحجر عليه وأحيانا هو بنفسه يطلب من الحاكم أو من قام مقامه أن يحجر عليه وبدأ ذلك بعهد النبي صلى الله عليه وسلم بسيدنا معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو أنه كان قد ضم إلى نفسه أيتاما وكان ينفق عليهم وكان له مال ولكنه آثر أن ينفق عليهم من ماله دون أن ينفق عليهم من مالهم وصار يعني يستدين دون أن يشعر وفي يوم من الأيام أحب أن يضبط ماله فوجد أن الديون التي عليه أكثر من المال الذي معه وشرح ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فحجر عليه ثم باع ماله وقسمه بين غرمائه صلى الله عليه وسلم وقال طبعا كل واحد من هؤلاء الغرماء لم يبلغ المال الذي أخذه الدين الذي له مثلا كل واحد يفترض له عشرة وصل المال الذي إليه ثمانية فقط عندما بيعت أمواله ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم ليس لكم إلا ذلك معنى ذلك أنه لو جدد المفلس حياته من جديد فلا يطالبه الغرماء والله بزماننا كان كل واحد له معك عشرة أخذ ثماني صفيان له اثنين خلاص ليس لكم إلا ذلك فأحيانا يكون الحجر لمصلحة الغرماء مثل هذه الحالة وأحيانا يكون الحجر لمصلحة الشخص نفسه فأحيانا ولد صغير مات تأبوه وبعد ان مات ابوه خلف له مالا كثيرا فربما يعني يعبث بذلك المال ويبذر فيه ولذلك بسبب كونه صبيا فإنه يحجر عليه بالصبا حتى يبلغ أحيانا يكون مبذرا لا يشترط أن يكون كبيرا وهذا المبذر يعني التبذير الشرعي إخواننا يعني أحيانا قد ينفق الإنسان ملايين في الخير لا يسمى مبذرا وأحيانا يشعر عود ثقاب واحد فقط يعمل لك بنفخه بدون أي حاجة ويرمي فيه في الأرض فيسمى مبذرة وبذلك يحجر على المبذر بمصلحة نفسه كذلك يحجر احيانا على المريض المريض إذا رأى نفسه أنه منتقل من هذه الدار الدنيا إلى الآخرة ادفعوا المال الفلان للفقراء المال للمساكين عمرو جامع نعم يجعلوا مؤسسة لليتامة طيب ماذا تركت لهؤلاء الورثة الآن كن متصدقا عندما كنت قوية المال الآن عندما مرطة زحف المال إلى الورثة ولا يحق لهم إلا عندما تنفخ هذه الروح فينتقل المال منك إلى الورثة الشرع هنا عامل المريض مرض الموت كالذي تقريبا مات فلا يحق له أن يتصرف في مرض موته إلا بثلث ماله فقط ننتظره يتصرف إذا وصل الأمر إلى ثلث المال قفناه عن التصرف مهما كان لأن هذه المسألة الآن انتقلت إلى الورثة ولا يحق له أن يتصرف في مال الورثه شيء على كل حال يعني هذه المصالح أحيانا يحجر على العبد لأن العبد إذا لم يؤذن له بالتجارة معنى ذلك وقام فتاجر فيأتي الحاكم فيحجر عليه أنت لا يحق لك أن تتاجر إلا بإذن من قبل سيلك إلى غير هؤلاء إذا هذه أنواع متعددة الصبي يحجر عليه بسبب صباه المجنون يحجر عليه بسبب جنونه السفيه المبذر يحجر عليه بسبب تبذيره وسفهه المفلس يحجر عليه بسبب كثرة الدين ما معنى مفلس؟ طبعا تعلمون أن المال كان ينقسم إلى ثلاثة أقسام الدنانير والدراهم والفلوس أما الدنانير فكانت مكونة من الذهب والدراهم من الفضة والفلوس عبارة عن قطع جعلات يعني مثل قطع النقدية الآن التي عندنا بالأصل لا اصل لها لا رصيد لها ليست لها قيمة وإنما جعلها الحاكم فقط لتداول الأشياء الخسيسة معنى ذلك إذا فقد التاجر ماله من الذهب وماله من الفضة ولم يبق عنده إلا هذه الأشياء الخسيسة صارت ماله يعني عدم ما ماله ولم يبق معه إلا الأشياء التي لا قيمة لها عند ذلك يسمى مفلس كذلك الرقيق بسبب عبوديته كذلك المرتد لو ارتد إنسان عن الإسلام فإننا نحجر على ماله لمصلحة من؟ ننظر هذا المال إن عاد إلى الإسلام أعدناه إليه وإلا أخذنا ذلك المال لبيت مال المسلمين فهذا الحجر لمصلحه المسلمين المريض في مرض الموت أيضا ذكرناه من أجل مصلحه الورثة راهن احيانا ومرتهن فهذا الراهن من أجل حق المرتين أنت قبل أن تتصرف في شيء فعليك أن تفك ذلك الرهن الذي عندك وكذلك نقول للمرتهن لا يحق لك التصرف في هذا ما لم يحن مق وقت الدين الذي عليه إذن هذا ما يتعلق بشكل عام بالنسبة للحجر نعم هذا بفتح الحاء أما إذا كسرت الحاء حجر فربنا سبحانه وتعالى هذا يوجد حجر من الألفاظ المشتركة في اللغة العربية كما نقول عين عين تطلق على العين الباصره وتطلق على العين الجارية يعني على عين الماء وتطلق على الذهب على العين الذهبية وتطلق على ذات الشيء جاء زيد عينه إلى غير ذلك وتطلق على الجاسوس الذي يذهب إلى بلاد العدو أرسلنا عينا عليهم إلى غير ذلك أما الحجر فيطلق على الفرس ويطلق على ذلك المكان الموجود أمام الكعبة حجر سيدنا اسماعيل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أيضا يطلق على العقل لماذا يطلق على العقل لأنه يمنعه من الوقوع في الخطأ ويطلق أيضا على حجر سامون ويطلق أيضا على الكذب ويطلق على المنع ويطلق على الثوب لأنه يمنع من رؤية الجسد إلى غير ذلك قال إذن والحجر لغة لا تقول حجر لأننا عرفنا معنى الحجر معنى لا نقول فرس أو نقول مثلا عقل أو كذب أو ثوب لا الحجر بفتح الحاء لغتان المنع وشرعا منع التصرف في المال بخلاف التصرف في غيره واحد معهما و كان من أحد هذه الأصناف التي ذكرتها من صبي ومجنون وسفيه ومفلس ومريض ومرتد إلى غير ذلك هذا منعناه من التصرفات المالية أما العبادات البدنية أو الألفاظ القوليه لا نمنعه من ذلك أراد أن يصلي ماذا تضرنا صلاته؟ بل تنفعه فعندما يذهب إلى الصلاة إلى الصوم إلى العمل الذي فيه جهد بنفسه لا نمنعه من ذلك أبدا مثلا إنسان طلق لا يفهم الطلاق الآن كما فهم يعني كما الطلاق الذي يذكره الفقهاء هنا عندما يطلق زوجته لا يترتب عليه شيء لا كما يتصور مثلا مثل أهل دمشق أن الطلاق سيتوجب عليه أن يدفع الديون التي له من المهر على زوجته لأن الأصل في المهر يساق كان يسمو يعني يساق ذلك المهر إلى الزوجة في يوم زواجها وهذا حق ثابت لها والإنسان الذي لا يدفع مهر زوجته يكون ظالما صحيح وإلى أجل أي أجل ماذا تنتظر هل تنتظر الموت؟ مطل الغني ظلم ولذلك لو طلق وكان مفلسا لا علاقة لنا هذا حق ثابت سابق لذلك واحد من جملة الديون الزوجة التي لها في إذا لم يدفع لها يعني مهرها كالطلاق فينفث من السفيه والطلاق ينفث من المريض والطلاق ينفث من المرتد بالأصل زوج زوجته تطلق عندما يرتد لكن بينه وبينها فترة العدة إن عاد إلى الإسلام عادت له وإلا إذا انتهت هذه الفترة صارت بائنة منه كالطلاق فينفث من السفيه وجعل المصنف الحجر على ستة من الأشخاص الصبي الصبي وذلك عندما نقول صبي لا يعني أن البنت لا يحجر عليها لا هذا نوع الصبي يعني معنى الصبا ويشمل بذلك الذكر والأنثى والخنثى فبالأصل كل صبي مضروب عليه الحجر بسبب صباه يعني مجرد ما وصل إليه مال لو كان هذا المال من وصية كان من إرث كان من هبة محجور عليه هذا الولي بدون أن يضربه القاضي ويفك أيضا بدون أن يفكه القاضي لأن الحجر إنما كان بسبب الصباه بسبب الصغار ويستمر ذلك إلى ذلك إلى حال بلوغه لذلك قال ربنا تبارك وتعالى وابتلوا اليتاما متى يسمى اليتيم يتيما؟ يسمى اليتيم يتيما إذا فقد الاب وكان دون سن البلوغ وكان دون سن البلوغ أبو راتب لك يتيم أنت مات أبوه لكن صحيح لكنه فوق هذا السن لا يقال عنه مثلا مجرد ما وصل الإنسان إلى درجة من العمر فوق سن البلوغ وكان من بني آدم لا يسمى يتيما متى يسمى دون سن البلوغ يسمى يتيما هذا من الإنسان من الحيوان متى يسمى يتيما إذا ماتت أمه على عكس الإنسان لأن الأم هي التي تدائما تبحث وترعى أولادها انظر إلى هره وقط بعد ذلك الهرة تحافظ على أولادها وهذا يسمى الهارو الأطل ماذا يفعل؟ احيانا يأكله فالحيوانات من ماتت أمه يسمى يتيم أما في الطيور فمن مات أمه وأبوه يسمى يتيما لأن ترى الطائر تاره الذكر يقف تذهب الأنثى تطعم تقع تقعد يذهب الذكر يطعم تعاون كل من الذكر والأنثى على رعاية من أولادهما هذا يسمى إذن يتيم من الطائر من الجواهر ما هو اليتيم؟ تلاقي المرأة حط عقد على مثلا من الآلي على صدرها هذا العقد بتلاقي الحب صغير أكبر أكبر أكبر أكبر أكبر حتى تصل إلى الحب الأخيرة تصبح حبه واحد لا يوجد لها هي لا يمين ولا يسار هذه تسمى يتيمة العقد فريدة شغله يتيمة أي فريدة العقد إذا في كل شيء يتم بحسبه إذا هذا الصبي الصغير سواء كان يتيما أو لم يكن يتيما يعني عنده مال يحجر عليه لمصلحته فإننا لا نريد أن نعطي أن نعطي هذا الولد المال وبعد ذلك يبذر به وربما يكون سببا لفسقه وشذوذه وبعده عن طاعة الله تبارك وتعالى قال ربنا نعود إلى الآية وابتالوا اليتامة يعني اختبروا اليتامى أحيانا يموت تاجر ويخلف مالا لولده فيقيم الحاكم وصيا على هذا المال وهذا الوصي يتصرف في مال الصبي لمصطحته حتى اذا انستم منهم رشدا يعني لا يكفي البلوغ فقط لا بد مع البلوغ أن يكون بلغا رشيدا ولذلك يجب من هنا قال العلماء حتى لو كانت مسألة فيها طلاق فيها كذا فيها حضانه قالوا إن الولد يسلم إلى أبيه بعد فتره من الزمن من أجل أن يؤدبه فغالبا المراه تكون يعني لينه مع ابنها فلا تؤدبه فيخرج فاسدا هي جيدة بالنسبة لطعامه لشرابه لكسوته لكن قليلا ما ترى النساء تهتم بمسائل التربية أما الأب فيرسل ولده إلى المؤدب وربما يضربه وربما ينصحه ورب يعني يفعل معه الكثير من أجل أن يخرج إنسانا جيدا ولذلك إذا جعلك الحاكم أخي المؤمن وصيا على يتيمين فعليك دائما من جملة الأشياء ماذا يعمل والده تاجر تنزله دائما إلى يعني دكان أبيه وبعد ذلك تجعله يختلط مع هؤلاء الذين يستطيعون البيع والشراء حتى يصبح عنده مكنة وقدرة في البيع والشراء وبعد ذلك يختبر فإذا اختبر ذلك اليتيم يعني نتركه مثلا في المحل لوحده ثم نرسل له زبونا هذا من طرفنا يشتري منه يماحكه في البيع والشراء يطلب منه عشرة يدفع له خمسة ستة سبعة بكم استقر الثمن ننظر هل ربحت هذه البضاعة أم خسرت أم يعني وصلت إلى درجة الرأس المال إذا ربحت هذه البضاعة وكان عنده قدرة في المماحكة وفي الشده وفي المفاصله بشكل أنه لا يبيع بخسارة لا يبيع إلا بربح لا يبيع لأجل بل يبيع بحاله إلى غير ذلك ماذا يقول هذا صديقنا الذي أرسلناه نعم يقول والله هذا الولد استوى يعني يقوله صار جيدا يبيع ويشتري قادرا على أن يتولى طبعا طبعا إذا كان صغيرا ننتظر حتى البلوغ لكن الآن اختبرنا معنى ذلك إذا اختبرنا ووصل إلى درجة البلوغ بالسن أو بالاحتلام الله سبحانه وتعالى فإن انستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها اسرافا بالأصل نحن حفظنا له المال من اجل الله لا يسرف في المال يأتي الآن الوصي يأكل المال ولا تأكلوها اسرافا بذلك نهانا ربنا تبارك وتعالى أن نتصرف في مال الصبي الصغير إذا بلغ رشيدا عند ذلك يسلم ذلك المال هذا طبعا ربما يكون صبيا وربما تكون صبيه هذه الصبية في بيت أبيها نعلمها شيئا من الأعمال من حفظ بيتها من تنظيفه وترتيبه نعلمها صنعةا وخير عملهن المغزل كانت السيدة زينب رضي الله عنها تسمى المؤمنين أم المساكين فإنها كانت تعمل وتغزل بيدها وتطعم المساكين كذلك خير عمل المرأة أن تتعلم شيء تله به في البيت تتعلم شيء من الخياطة من المغزل دائما يعني أي شيء بالخيوط التي تتعلق بالملابس تقوم بها وذلك يكون خيرا ايضا أن يقول الولد الصغير الآن أريد أن أنكح لا نزوجه متى لأن الزواج إنما قصده يكون بعد البلوغ إلى غير ذلك طبعا ما متى يكون البلوغ؟ البلوغ معروف بالنسبة للمرأة بالحيط بالنسبة للرجل بالاحتلام أو بالسن لكليهما قال على ستة من الأشخاص الصبي هل نحتاج إلى إذن من الحاكم من أجل أن نفك ذلك الحجر؟ لا إذا كان من الحاكم طبعا عندما يصبح بالغا يفك ذلك إذا بلغ رشيدا طيب كيف يعتبر أن هذا الصبي قد بلغ رشيدا؟ انظروا إليه ننظر إليه كما قلت بالنسبة للمعاملة عندما نجعله في دكان أبي وبعد ذلك يقوم بالمشاحة بينه وبين الناس وبالمفاصلة وبشكل لا يبيع القطعة إلا وقد ربح فيها وقد علم ما رأس ماله ومصروفه وما يتعلق بها ننظره في حالته مع ربه تبارك وتعالى في صلاته يعني في فعله للواجبات وفي تركه للمحرمات والمحظورات أيضا ننظر هذا بالنسبة إلى ولد التاجر ولد الصانع ترى هل يستطيع أن يصنع صنعة أبيه جعلنا هذا نجار إلى غير ذلك فننظر هل يستطيع أن يقوم بهذا الفعل أم لا كذلك في الزراعة يختبر هل يستطيع أن يزرع الأرض ويعرف مواسمها وما تحتاج إليه إلى غير ذلك طيب هذه البنت في البيت كيف تجعل؟ يعني هذه مهمتها الآن أن تحفظ الطعام والشراب وتحفظ البيت لو دخلنا إلى بنت قد حجر عليها بسبب الصفة وبلغت بعد ذلك جئناها بنصف كيلوغرام من اللحم مثلا فعطيناها اللحم فتركته ثم جاءت القطة فأكلته هذه امرأة هل بلغت رشيدة؟ لا بلغت سفيهة لان عادة نجيب اللحمات واجب عليها أن تجعلها في البرات أن تصونها عن الهرة من أجل أن لا تأكلها أن تحفظ الطعام أن تجعله في آنية أن تحفظ الثياب من طي الثياب ويعني حفظ الطعام إلى غير ذلك لا مانع للإنسان هلا في بعض النسخياتم لا تقرب علي هذا خطأ إذا كنت أخي المؤمن في طريقك للتاديب أنا مدرس اليوم ولو كنت في مدرسة من المدارس ورأيت أنه من المصلحه لذلك الولد مثلا أن أضربه على يده وهو يتيم وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الناس بالعطف على اليتيم ومسح على رأسه لا هذا عين العطف عين العطف أنت أن توجهه وأن تضربه كان لنا بعض الأقارب من اليتيم وكانت له جدة رحمة الله عليها أي مرة كنت أراقبه في بعض دروس المسائل كان مهملا. كل الناس ينظرون إليه يتيم يتيم أنا بعيد عنه في القرابة يعني لكن يعني أهله محارم بالنسبة لي دخلت إلى البيت حل هذه مسألة متعود على الدلال وكذا أخذت بيده بضربة ضربتين عند ذلك كما وجد أن هناك شيء لا مزح فيه وأن هناك شدة ستأتي وربما كانت جدته عندما ضربته يعني يقفز قلبها كيف أضرب هذا اليتيم وأنا طالب علم أنا ما ضربته تشفيا ضربته لمصلحته ضربته على ظهر يده إذا لم أنا سأعاقبك سأفعل معك كذا وأخذ الولد يتحسن تدريجياً أما أن تركه لا حتى قال العلماء لو استخدمت هذا المحجور عليه بأجرتين يعني استخدمته عادة هذا الاستخدام جعلك الله الحاكم وصياً عليه وبعد ذلك قمت بالاستخدامه يعني جعلته كالذي يعمل عندك لكنه ولد صغير يجب عليك في هذه الحالة لو كان مثله الآن يعمل عندك له أجر هل يجب عليك أن تدفع له الأجر نعم يعني عادة أنت بتحط ولد تجيب وروح إلى آخر عادة هذا الولد له جمعية مثل رسولي يجب عليك في خلال هذه الفترة أن تجمع له أجرة. تم أما هناك بعض الاستخدامات البسيطة تعويد مثلا على احترام الكبار مثلا ايه جيب الطراحة لعمك مثلا عبينا ابريء المي لنشرب هذه مثل الأشياء تعويد من أجل كيف يكون كريما وكيف يحترم الناس وكيف يستقبلهم. لذلك الإسلام سمح للصبي في بعض الأمور التي مع أنه مسلوب العبارة وبالأصل هو هذا الصبي لكن ليس في كل شيء سمح له بالدرجة الأولى بالمعاملة مع الله عز وجل مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع هل تصح صلاته أم لا؟ تصح مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع وضربون عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن الصلاة مقبولة بالنسبة إلي. قراءة القرآن مقبولة حفظه لكتاب الله حفظ رسوله. حفظ الإمام الشافعي القرآن الكريم وهو ابن سبع سنوات معنى هناك في رعاية اذا مقبول هذا العبادة مقبوله بالنسبة إلي عادة كان أهل الشام مثلا من عادتهم ربما في بلاد أخرى موجودة هذه العادة لا تعرف الجارة أنها تأكل طعاما إلا إذا أعطت من ذلك الطعام لجارتها من الذي كان يقوم لهذا العمى الأولاد الصغار تعيب سعيد يا محمد يا خالد إلى غير ذلك هذا الصحن لجارتنا جارتك أم الفوتنا عند الجارة وبعد ذلك الجارة ترسل إلى جارتها كان في تبادل حتى في الأطعمة في تراحم بينهما لذلك سيدنا عبد الله بن عمر كان يفرق بينه وبين أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت اخذ بخطام فرس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في حجه ولعاب الفرس على رأسي يسيل معناته ولد صغير حامل الفرس ولعاب الفرس يسير على رأسي يعني إذا ري الفرس بصير ريالته على رأس عبد الله بن عمر عندما قام صلى الله عليه وسلم بحجه مفردا وهذا دليل كبير للساده الشافعية أن النبي عليه الصلاة والسلام حج مفردا وأنس كان ولدا صغيرا يلج على النساء معنى ذلك كان يفوت يطلع إلى بيوتات النبي عليه الصلاة وكان ولدا صغيرا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فترى الولد من شأنه أنه يذهب ويعود هذه يعني إذا قلنا أنت صغير كيف تقوم بالهدية لا يصح لك أن تحمل من سترسل زوجها من أجل أن يعطي صحن من الطعام لا اذا سمح له الشارع هنا بارسال عادة في عندك مناسبة من مناسبات بتقدم هدايا واحد عنده كرم عناب بيحب مثلا يتعاهد من جيرانه جاب خذ هذا الولد كانوا الناس اللي عندهم دالي بالبيت احيانا بالبيوت العربي كنا نعهد ذلك يطعم كل الجيران من حولها عندنا نرجع يطعم كل الجيران حتى ولو من ورقها من أجل طعامن. يعني يرزب حليم يحطونه كمورئة اثنان الرجل يأخذوا من عند الجيرة من الذي يقوم بهذا العمى الأولاد يقومون من مكان إلى مكان استعارة الأواني من الذي يقوم بها عادة الأولاد إذا ايصال الهدية إنما تقبل من الولد وإلا كان الناس ربما يتكشفون على بعضهم البعض فالولد حاجز ما بين الكبير وما بين الصغير السماح بدخول البيت كن أنت عاب تلبس مثلا ضرب عليك الباب جاءك ضيف بينما تلبس أنت ملابسك الذي تليق باستقبال هذا الضيف هل تتركه على الباب تقول يا ولدي الصغير يا محمد يا خالد يا بكر افتح الباب للضيف وادخله كون ولد الصغير يقول لك تفضل عمه على البيت على المنزول على غرفة الضيوف هذا إذن بالدخول وهذا الإذن ينبغي أن يكون من الكبير سامح الإسلام للصغير أن يقوم به إذن أشياء كثيرة حتى الإمام لو كان هذا الصبي مميزاً يمكن أن يكون قد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام بعض أطفال الصحابة الذين يجيدون القراءة فكانوا يصلون ببعض الناس حتى أن بعضهم كان ثوبه قصيرا وطلبت امرأة أن يصنع له ثوب يستر عورته قبل أن يصلي إماما يعني هذا شيء موجود في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كل شيء تكلمنا فيه عن الصبي إذا يحجر عن الصبي لكن كما قلت هذا الحجر على الصبي إنما يكون بأمونه بعد ذلك قال والمجنون نكتفي إلى هنا إن شاء الله وبعد ذلك ألو.